وَجَحَدُوا بِهَا وَاتَّيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا وَجَحَدُوا بِهَا وَاتَّيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَتَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُهُمْ مُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْمَائِعَ وَلَقَدْ آتَيْنَا آدَمَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْمَائِعَ فَضَّلَنَا عَلَاكَ عباده للمؤمنين وقال الحمد لله الذي وفقنا عانا كثير من عباده للمؤمنين وورث سليمان داوود وورث سليمان داود وقال يا سُعِلَ لِمَن نَطَقَ الطَّيْرُ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ وَقَالُوا أَيُّ الْأَجْدَاثِ نَسْمَعُ إِنَّ نَطَقَ الطَّيْرُ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ غُلُونِ مُغِين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون حتى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ حَتَّى إِذَا مساكنكم لا يحطمنكم قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا لَن نَكُون سُلَيْمَان وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِع وَقَالَ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وقال رب وأن أعمل صالحا ترضاب وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاب وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقدت طير يرفق قال ما لي لا ارى الهدى هدى ام كان من الغاibin وتتصدق طير يرفق قال ما لي لا ارى الهدى هدى كان من الغايبين لَ عذذبًاَّهُ عَذابًا شَديدًا أَلَ أأَذبحلَوْبًاَّهُ عَذدًا شَديدًا أَلَأَذح أَولَ أأَذبحَّهُ أَلَ عِنْدَ أذْبَحَنَهُ قُلْ لَا يَأْتِينِي بِثِقَالٍ مُقِيمٍ فَمَا كَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَأَجِدْتُكَ فَمَا كَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وجئتك, وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ